وَآمِنوا بِمَا أَزَللتُ صَدِّقَل لِمَا معَعَكُم وَلَا تَك أَولَ كَافِرٍ بِ وَلَا تَشْتَروا بِآياتِ ثمَمَنَ قَليلَهُ وَإَّ يَفَتَّقُون وَلَا تَلبِسُ الْ الحَقَّّ بِالبَاطن وَتَكْتُمُ الحََّ أَْتُمْ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 وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين